ما تستحي وإيامنا ما هي بريف والارض من كثرة رجلة حط ما عاد شف تعلافها وصايد المتنبي يفلخ شي دي المملوك زيف رغم بلاغتها ونحوياتها وصرافها ما أسمعت منبه سمم ولا شفاء منها كفيف لكن حبكها حبكوا من البيت الأعوج حافها حقي على البيت القوي ما هو على البيت الضعيف اللي أبغيت دمد من جمها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 واليوم ما بعذر يوم رقاك يضلع المليف إلا أني أعذب مقاديمي بكثرة وقافها وأكثر مشاري هالشجر عليك يا فصل الخريف هتكت ستر صونها وشرفت في كلافها وأنا جويع وجوعي وواصل منه قطعة الرغيف وعيني من الفرقة حداها الهم عن محرافها والعفو عند المقدرة صورة من الحب العفيف والعلم عند اللي قطار العمر كلها طافها خذيت لي فبها شهر كامل يسمونها مصيف والشمس تحجبها السحابة والرعود خلافها وعينت صاحب تشداد اللي تمناها الرضيف ضيدان قبلي شافها ولكن قد شافها لكن بنجدلان حولها على عبد اللطيف وخذ ثار اسلافي الغابر بظلم اسلافها والفرصة هاللي كان هلبا في عرض القنيف لقمت غنيا مدها على فقيرة وعافها ونطموحي للثقالة من الجواهر يا الخفيف ماني بدور عملت الماء نعرف صرافها يعودها وش قصة الأرداف والخصر النحيف قدامه وموت في حضنها حر فاكتافها لا يبرد الفنجال وبالأشبه مثل بلشته احني فأخذ بدل خمسة عشر فنجال بعض طرافها لوان ما لي عزم يرد على الموت الحتيف ما جيت بين السيف والحربها أغني قافها لكني أقصد الضيافها ما تقصر فالمضيف دامك تضم من النفوس تقالها وخفافها لا يا فهد هدي اللعبها ترى الهجر العنيف ما هو بجزء من تقاليد العرب وعرافها يا بنت حوى أذري اللحفة لو امتد النزيف استلطف جروحي شو يستهويني استلطافها وأنا من الجنس الخشن وأنت من الجنس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 صيفي عاد لعيني براد السوده مصياف هالموت من فرجاش مثل الموت بالسيف الرهيف والعمر مرة هو النهاية واحدة بصنعف هات غطر سي مثل القمر عالي يبولي للرصيف الشمس تحجبها الشحابة الرعود إخلافها